بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحنة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبات به وأظهرها الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نباني العليم الخبير إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إغطلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من خَيْرًا مِّن كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ واذكروا يا ايها الذين امنوا انفسكم واهليكم نارا نار وقودها الناس والحجاره عليها ملائك تُنغِلابٌ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم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 عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يقزل لهم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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وقلوا عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم